هلا بشعبان وفراح وعيدا وعيدا يمر كل عام بهلاله وعيدا وعيدا عهد من السماء وعدي وعيد شفاعنا وما علمنا الرزيا نور الجلاله نور الهلاله نور على نور على نور طب الدرسال عيد فرح مبروك يوم الولاده ولدا بالسجاد خير وتعاد خير وسعاد لدين يا عنوان دم <الأمة> برهان منهاج قرآن الحق دلاله <منهج> قران> <لحق> دلاله <منهج> قرآن الحق دلاله نور الدلاله نور الهلاله ربنا يساله نورن علانور ربنا بين الجفن والعين ذكرك علامه وبكي القلب ويحسين تنبض شهمه تنبض شهمه فبتردين مرقادك يا حسين محلا وصاله وصاله مرقادك يا حسين محلا وصاله قول لللاله نور مهلانه نور على نور طب لي نور على نور بيدك ترفي أحسين راية علينا هل راية ما تنظام راية نبينا, راية نبينا <تصفيق> نري له هداية سرينا ولاية للبارغاية للهادي وعلى للبارغاية ahin mihati ni da'ai ni and longa' ni And longa' misan Sikia organizational Jiani Ho Jiani Ba gili minha ber دنوا مايه كافي جهاله نوريل جلاله مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي اداء الرادود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي وانتاج أحمد الزيدي